ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبع ما ضعضهم ضعض وجعل لهم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 وَأَوَيْنَاهُما إِلَىٰ رَوْضَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَمْنُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ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 أَمَن يُّسَارِعُ لَهُم فِي الْخَيْرَاتِ ذَلَّا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ